الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة. يقدم لكم هذه المادة الحمد لله من السماوات والأرض وملء ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد هو ربي أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أحمدك ربي حمد شاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلالك وبعظيم سلطانك ومتتالي آلائك ووافر نعمك وجزيل إحسانك لا احصي به ثناء عليك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 ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الانام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك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 وجئناك نطوي قفار السهاد فما يخاب يا رب من املت ان صلاطين الارض اغلقوا الابواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروث فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك ويا قويا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 يا رب إنا مثله في كربة فرحم عبادا كلهم ذنوني يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر إبراهة والفيل ومزغ الغزاة بطير أبابيل السنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أنت ترانا ولا نراك فلا نعبد إلا إياك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها في تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ويرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأولي أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى الجمع الكريم المحاضرة الثانية من مادة التسكية أردت لها هذه المقدمة التي تتناسب والدرس مادة التزكيه من الأهمية بمكان لأنها تعلم الإنسان العمل وتحثه نحو الطاعة وتدفعه إلى الاستقامة وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن تعريف التزكيه وأنها من التطهير والنماء والزيادة وعن أهمية التسكية بمعنى لماذا ندرس مادة التسكية فقلنا اولا لضعف العمل ومادة التسكية تعين على العمل الصالح ثانيا لماذا نتعلم العلوم ونسعى ونجتهد ونحصل في الدورات الشرعية علوما كثيرة السبب حتى نتعلم الخير ونعمل به فلماذا نتعلم للتزكيه ولماذا نعمل للتسكية ثم في زمن الشهوات وكثرة المغريات نحتاج إلى حسن يحفظنا من شياطين الإنس والجن أن تجتالنا بالشهوات والمغريات والفتن فنحتاج إلى التسكية كحسن حصين رابعا من أهمية مادة التسكية بالذات في هذا العصر هو أن زبده الإسلام وخلاصة الدين في التزكيه الهدف من كل الشعائر الصوم والحج والزكاة والصلاة والتوحيد كل ذلك الهدف منه أن يخلص الإنسان لله عبدا وان يكون لله عز وجل فقيرا ثم نحن نشكو ضياع الأخلاق وذبح القيم ووعد الفضائل في مجتمعاتنا وترد العفاف والسبب هو ضياع التسكية إذ أن إذ أننا إن أردنا أن نحسن من أخلاقنا علينا أن نزكي من أنفسنا فالتزكيه تسهم في الأخلاق وتسهم في حفظ الإنسان من الشهوات كحصن والتسكية هي هدف الشعائر كلها نصلي ونعمل من أجل أن نتقل الله من اجل أن تسكو نفوسنا كانت هذه خلاصة الدرس الماضي أبدأ الدرس بسؤال هذا الدرس من التسكية أين قلوبنا ولعلكم تعجبون لهذا السؤال أين قلوبنا بمعنى كثير منا في هذا العصر الذي نعايش فيه نهضة مادية كبيرة على حساب القيم الروحية وعلى حساب القضايا الغيبية اليقينية من مسائل الآخرة في هذا العصر عصر الغفلة وعصر الملاهي والصوارف والشواغل نحتاج إلى تزكيه لنفوسنا لكن نشك أن القلوب مضطربة فما منا إلا وهو يعاني ضعفا في عباداته وقلة في أذكاره وعدم حلاوة في ذكره وعبادته نصلي صلاة الاله ونذكر ذكر الروتين قلة في الأذكار ضعف في النوافل عدم إقبال على الله نشعر بجفاء وجفوة وقسوه وغفلة هذه ادواء وعصرنا إننا نعيش بين غابات من الاسمنت والسيخ كل البنايات الشاهقات وكل الدور العاليات وما فيها من سيراميك وأثاثات فخمة كانت على حساب القيم وعلى حساب القلب والروح فضعفت القلوب ونحن بحاجة إلى أن نستعيد علاقتنا مع ربنا وهنا أقول إن أردنا أن نزكي أنفسنا علينا أن نزكي أنفسنا بالآتي أول شيء تسكو به النفوس الإيمان بالله ثانيا العمل الصالح الطاعات ثالثا كثره الأذكار وقوتها ولذلك يقول تعالى قد أفلح من تزكى بماذا يتذكر وذكر اسم ربه فصلى فذكر الله وتمجيده وهذا هو الذي جعلني أبدأ بهذه المقدمة التي فيها تمجيد وذكر لله عز وجل لكن أقول اجل ما في التسكية العبادات القلبية من محبة ورغبة وخشية وإخلاص وصدق وصبر وتوكل ورجاء وتفويض أمر لله وثقة فيه وقوة الاعتماد عليه سبحانه وحبه والخضوع له قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عيونك الدموع وإني قريب من أراد أن يكون قريبا إلى الله عليه أن يتقرب إلى الله بألوان العبادات المختلفة وصروف الطاعات المتنوعة التي تقربه إلى الله وأجل ما في ذلك العبادات القلبية أعمال القلوب وأجل ما في أعمال القلوب الأنس بالله إننا نشكو حقيقة جفاء في قلوبنا نذكر ولا نقف عند معاني الذكر عمقا نعبد ولا ننفذ إلى جوهر العبادة مقاصدا نصلي ولا نقف عند حقائق الصلاة ذلا وانكسارا نعبد الله ولا نؤلهه ولا نعظمه وهذه قضية أساسية المدخل فيها السؤال هل نحن نعرف الله؟ وأنا يعني آسف لسؤالي هذا السؤال وطحي هذا السؤال على طالبات يدرسنا علوما شرعية من المفترض أن الإجابة نعم ولكن أعني المعرفة العميقة هل نحن ممن يعرف الله طيب يقول العلامه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين في مقامات العبادات العبادة المختلفة سبع وستون منزلة من منازل العبودية التوبه والرغبه والرجاء والاخبات كلها مقامات قلبيه يقول ويبدا العبد بمعرفه ربه وذلك بان ينقل قلبه من وطن الدنيا الى وطن الاخره فلا يتعلق بشيء من الدنيا عندها يفتح الله عز وجل عليه باب الانس به ثم يجد بعد ذلك حلاوه العباده فاذا دخل في صلاه تمنى الا تقطع الصلاه ولا تنتهي وإذا قرأ القرآن جرت مدامعه وتمنى الا يسكت وان يستمر قارئا فلا يشبع من كلام الله ولا يسبع من عبادة الله حتى إذا تنقل في مقامات العباده المختلفة قال حتى يقف بين يدي ربه لا يلتفت يمنه ولا يسرة إلى غيره بقلبه حتى يكون في سير دائم ومتى توهم أنه وصل فقد انقطع يعني يقول انا وصلت مقامات العباده المختلفه يكون بذلك قد انقطع لذلك هل نحن نعرف الله هذا سؤال طيب ال ال ال ال الاعمق من ذلك نحن نعرف الله طيب مجدي لربك مجديه واثني عليه فهذا هو الذكر ما هو الذكر شنو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما الذكره الذكر تمجيد الله والثناء عليه مجد الله شكري الله اي واحد شكر الله يلا شكريه شكري حنشكر شكر ما بياخذ كلام كثير بعد شوي بنجيب صح ولا ما صح لكن ربنا عظيم ويستحق المجد والثناء وهو اهله اهل الثناء وشنو؟ والمجد هو أهله سبحانه لكن لضعفنا نحن لا نستطيع أن نعبر عن معرفتنا به سبحانه ولذلك نحن نحتاج إلى أن ننفذ إلى حقائق الإيمان ما نحن مؤمنين بالله لكن هل هو الإيمان اليقين القاطع؟ طيب نحن نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطيه لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مستيقنين الكلام ده قاطعين شكوا نحن أي شيء طيب الزل لما ما يلقى حي يبكي يا أخي أنا ما لقيت الحية دي واحد ثاني يقول له يا أخي الله ما أراد طوالي يحمري عن لو يعني الله راضي عنه الآن ما ما يجيك يجي ما في يقين يعني العبوديات القلبية اليقينية التي نتنقل فيها في مقامات العبادة المختلفة مفقودة طيب أتى رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له أشكو من مرض البعد عن الله أشكو من مرض البعد عن الله اشعر اني لا انس بالله لا اجد بالله انسا اذا ذكرت لا اجد لهذا الذكر نعنا اذا صليت لا اجد للصلاه قوه وعمقا اذا دعوت لا اجد يقينا ان دعائي مجاب اشعر من مرض و من مرض البعد عن الله فهل لمرض البعد عن الله من دواء قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الندم والبكاء والحزن وصفه بمصفات المراقبة مع الله عز وجل قال عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضحوا في إناء التقوى وصب عليه ما الخشية وأوقد عليه نار البكاء والندم والحزن وصفه بمصفات المراقبة مع الله واشربه بكأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضم بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله مرض البعد عن الله الذي نعانيه لسبب قوة التيار المادي يعالج بمقامات الإيمان وبدروس التزكيه ومقامات الإيمان اليقينية التي تعالج أدواء القلب فتجعل القلب من الله قريب ولذلك يرى ابن القيم أن جوهر التسكية هذه مسألة مهمة جوهر التسكية في ثلاثة أمور معرفة منازل السير إلى الله وأيما عبد صالح يسير إلى الله بعدد أنفاس العبد فنحن في سير دائم إلى الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحن فملاقيه معرفة منازل السير إليه ثانيا معرفة علل النفوس وآفاتها ثالثا معرفة حقائق التوحيد ويقين ال... ويا... و... و... و... ومعاني الأسماء والصفات والوقوف على حقيقة الإيمان والنفاذ إلى جوهره إذن كيف نزكي أنفسنا جوهر التزكيه بثلاث أمور أساسية معرفة الطريق إلى الله ثانيا معرفة معوقات الطريق إلى الله من النفس وعللها والرياء وإلى غير ذلك وشيخ الإسلام من كان يقول إياك نعبد وإياك نستعين دواء لكل مرض في القلب فإياك نعبد تداوي الرياء وإياك نستعين تعالج الكبرياء ومتى عوفي العبد من الرياء والكبرياء رفل في أثواب العافية التي هي العبودية نحن بحاجة إلى أن, أن, أن ننفذ إلى معاني الإيمان اتى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من الذي يتولى الحساب يوم القيامه قال الله قال له صلى الله عليه وسلم الذي يتولى الحساب يوم القيامه هو الله قال الاعربي اعرف الذي يتولى الحساب يوم القيامه هو منو اه هو والله طيب ليه سال قال اود ان اتاكد الله وحده نحاسب الاولين والاخرين الله براوه قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله انزه واجله واعظمه ان يكون معه شريك الذي يتولى الحساب يوم القيامه هو الله وحده تبسم الاعرابي وقال إذن الأمر هين إن الكريم إذا حاسب عفا قال وقت الله براه بحاسب ما بيجينا عوجه أنا كنت خايف يكون الله معه ناسات الناسات دي هم البغتس حجر الزول في الدنيا وفي الآخر قال إذن الأمر هين إن الكريم إذا حاسب عفا وهذا تعرف على الله من خلال الأسماء والصفات فنحن بحاجة إلى عبادات إلى تسكية الى الى الى الى الى نفوسنا من خلال عمق إيماننا ومعرفتنا بربنا يقول ابن القيم ربك سميع. شوف الكلام بتاع الناس اللي يعرفوا الله يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنون الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين كم من شخص يتكلم في العالم في لحظة واحده يتكلمون يسمعهم إذا تكلموا ومن سأله منهم هذا يدعو وهذا يستغيث، وهذا يريد شيء وهذا يريد شيء كلهم في ساعة يتكلمون لا تختلطوا عليه اصواتهم يعطي كل سائل سؤله شوفوا تعظيم الله شوفوا الدنيا دي ربنا خلق فيها خلق كثر قال له قال الناس منه من الاولين والاخرين بحسبهم الله العقل بيشايف الشغله دي في الاول يعني كثير يعني جاؤوا الله بقول لجبريل انت حاسب ناس امريكا ورفع التقرير النهائي ويقول لي ميكائيل انت ناس فريق يدين ناس مساكين اصلا حاسبهم بالراحه بالراحه وبعدين اديني التقرير النهائي ربنا بحسب الاولي والاخرين وكما يرزقهم يحاسبهم اخ ربنا عظيم شوفوا ال ال العمق بتاع الايمان والمعرفه ربنا سبحانه عظيم و يا اخي انت عارفه الدنيا دي فيها كم بشر جوه كم من البشر اتى فيها يخجل ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك حالك من بأس النفس لا يعلم كم كان قال وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيره كلهم كانوا يعبدون الله حتى قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين فقدت امه من بني إسرائيل فلم يدرى ما فعل بها ما ما تعرف شنو؟ مشى وين؟ فجأة كده في ناس كانوا مليانين في الأرض فجأة كده بيقولوا ما في حد على وتر نهائيا كاسوهم ما لقوه نهائيا يعلميتين لا, لا لا لا لعنده قبور عارف شنو قال وانا اظنها الفار وانا اظنها الفار الا ترى انه لا يشرب لبن الابل ويشرب لبن البقر يعني الفيران الحجم دي كلها دي كانت أم مليانة عند عمارات وعند في بن إسرائيل تحولت دولة فيران. ده حديث في الصحيحين متفق عليه وهذا تقول شو؟ ريحه تقول اه آه شنو يعني لما كلام الرسول في كلام تاني؟ ده لا كلام مجلس وطني ولا مجلس وزراء. ده كلام اللي أنتق عن الهوى موجود في الصحيحين في المقار المسلم فقدت أمتهم من بني إسرائيل. فلم يدرم أفعل بأين ذهبت قال النبي وأنا أخالها في رواية أخالها في رواية أظنها الفار ليه؟ لأنه بني إسرائيل كان عندنا البقر أسأل كذا لما النبي قال أطبح ما قال أطبح جمل قال أطبح شنو؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا معنا البقر موجود ولما عبدوا عبدوا شنو؟ عبدوا العجل والعجل بعد شنو؟ معنا كيد لبن البقر ساهل متعود على البقر لكن لبن الإبل متعود عليه حتى الفار ما بيشرب لبن الإبل لكن بيشرب لبن الفار بيشرب لبن البقر بيشرب لبن البقر صح ولا ما صح؟ انت مالكم؟ الحديث بعمدكم مشكله في راسكم ولا شنو؟ طبعا اشرحوا أنا ما اقدر يعني أدخل في شخصه لكن الحديث متفق عليه طبعا متفق عليه عن شنو الرواه البخاري ومنه المسلمون من الصحيح ما فيه كلام، صحيح يعني أن يسأل قال فقدت امه من بني إسرائيل فلم يدر ما فعل بها قال وأنا أخالها الفرد الفيران الحي مجد معناه شنو معناها ربنا حول ناس من بني إسرائيل بقوا شنو بقوا فيران لكن هل الفار الموجود ده معانا ده ام سيسي ده, ده من بني اسرائيل طبعا لا ليه لانه في حديث اخر في صح مسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مسخ الله امه قطع نسلها يعني في ناس بني اسرائيل مسخوا الى قرده وشنو بشر فجاه كده الواحد جليد واحد بقي بشر عديد بقو خنازير وفي ناس في الامه دي في اخر الزمان الدين ناس الغنى الدين نوع غنى دين حيجي في اخر الزمن والقيامة جربت في ناس في حفلة طوال حيجوا نفسهم بيجوا خنزير الرسول قال كده من امة الرسول ترجى بيجى بيجى جرد تحول خلاص لكن البيتحول البيلس اخو الله مش ربنا جعل منهم من القرد واشنوه والخنازير البيعملوه جرد وخنزير ما بين الجرد وخنزير تاني بيجف بيجوا قاعدين احياء القرد وخنازير لحد ما يموتوا ده معنى الكلام اذا مسخ الله امه قطع شنو مسلاء معناها في امه من بني إسرائيل بقت فيران وده ما يعني ان ربنا عنده شنو عنده فيران شنو فيران خلقه لما ربنا مسخ ناس الى قرود وخنازير هل كان في خنازير ثانيه وفي وقبلهم في قرود و... و... في لكن اللي بتسخو ما قالوا ما بتوالدوا اللي بتوالدوا دي الاصلم مخلوقين حتى الامر تجي خنازير ديل اليهودي يعني في ده يهودي لا ديل خنازير اتولدوا براون اليهود بيكو خنازير بيكو خنزير بأربع قرن زي ده. لكن ما يولدو تاني ما تكون خنازير ممكن يعيش 10 سنة تاني خنزير لحد ما اجله ينتهي لكن ما بالثاني يعني ما بوريك شنو خنازير فيفهم حديث الرسول في إنه اللي في الصحيحين إنه في أم من بني إسرائيل ربنا عمل الفار الفار موجوده معناها قد يكون في جزء من الفيران هم شنو من بني إسرائيل الذين مسخ أم من بني إسرائيل وطبعا الدنيا عمرتها أمم كثيرة طيب إذن نحن نود أن ننفذ إلى شيء إلى أن أساس التزكيه معرفة الله في مرة سودانية انا كنت بتكيف لدعاء بتدعو الله بتدعو الله بدون تكلف بتقول له يا الله الماك بتساوي الماك بتساوي يعني لما تجي تدي ما بيشاور زول تقول له تقول الجبرير الدين ولا ما الدين تقول لي ميكائيل ها بيستاهل ولا بيستاهل لا اتكرس سألتي الله الله بيدك طواله ما برجع ليش نو ليه جاءت المشاورة لأن الذي يرجع للمشاوره متردد والله عز وجل لا يتردد فكنت اعد هذا من الإيمان العميق كنت أحسب الإيمان بالمناسبة لأنه بتسأل طوالي بيقين يا الله أديني ألمان بشاور بشاور منه الله بشاور منه حسنا لو الله كان بيشاور الناس ما كان بيقوا مختلفين في ارزاقهم ومعاشهم ليه لأنه الله يقول أنا دا يأدي زول عمارة لما نشاور قال لي عمارة كثيرة على ودي شقة بس حسنا في ناس عندهم عمارات اللي ما عندهم في ناس عندهم عمارات اللي ما عندهم وفي ناس عندهم خمس عمارات داء أرض أن لدمه الله لو كان بشاور ما كان نداله في ناس كان بقول ليه قول ليه كثيرة عليه وزاهته يعني ماذا شخص يا أخي عمارة واحدة كفاو لكن الله يريدونه بي... بشكل بي... فكنت أعود هذا نوع من أنواع الإيمان شنو العمير الإيمان بالله عز وجل ومعرفته أساس التسكية السلفية لنتذكى, لنتذكى على منهج السلف نحتاج إلى إيمان عميق ماذا نعني بالإيمان العميق؟ طيب اسمعوا معي هذا الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أنا ما كان لدى أبتلكم نحن ما بنعرف ما كويس وقدر ما نظلم أنه بنعرف الله كل يوم نكتشف أنه نحن محتاجين نعرف شنو محتاجين نعرف الله كويس فالنبي سلم بيدعو ربنا ونحن ندعو ربنا ونحن ندعو كيف ونبي يدعو كيف, كيف شوفوا النبي سلم كيف يدعو الله اشوف الدعاء ده والله هذا الدعاء كلما اقراه أو أردده في نفسي يأسرني هذا الدعاء لماذا؟ لأنه صدر من قلب بالإيمان مفعب ومن لسان طاهر ومن رجل عالم وعارف هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوف لما يدعو يقول اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري يقول أنا البائس الفقير قال كلام ها شوف قدر مزول كل مزول تعمق في معاني العبادة وتعمق كلما شعر أنه لا يساوي أمام الله شيء وأنه فقير مستاج إلى الله بس كده يقول اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وارجوك رجاء الخائف الضريد والله دعاء عجيب انا البائس الفقير المستغيث المستجيل الوجل المشفق المقر بذنبه اسالك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأرجوك رجاء الخائف الضليل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوفا رحيما أنت خير المعطين وخير المسؤولين أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأرجوك الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أمفه لا تجعل ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوف رحيما انت خير المعطين وخير المسؤولين يقول الشيخ الاسلام تيم الله تعالى اقرب طريق يوصلك الى الله الافتقار اليه واجل عباده على الاطلاق الانس به سبحانه والانس بالله عبوديه في زماننا مفقوده وهي تتكون من ثلاثه اركان أركان الأنس بالله صدق محبة ودوام, ودوام ذكر وإحسان عمل من أحب الله وجد الأنس به واستغنى عن غيره ومن أنس بالله وأحبه أكثر من ذكره بينه وبين نفسه ومن أنس بالله سعى إلى مراضيه واجتناب مغاضبه لذلك الانس بالله هل نحن ممن يأنس بالله هل نحن ممن يثق في الله ثقة قوية ونعتمد بقلوبنا على الله أنا أعطيكم مثال من سير السلف الصالح ولا سيما في باب النساء خالد الوراق رحمه الله تعالى كانت له جارية وكانت هذه الجارية تقوم الليلة وتبكي وتناجي ربها فقال لها خالد يا جارية لماذا تظنين أن الله لا يرحم قالت هو يرحم قال فلماذا تقطعين نفسك قالت يا خالد إني لو أمل في الله آمالا لو حملت الجباد لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة قال ولكن ما اراك كثيرة البكاء والعبادة قالت حسرة السباق أن يكون يوم السباق حسرة قال وما حسرة السباق قالت غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وركب الأبرار نجائب الأعمال كل زول اختار عمل صالح يركبه فاستبقوا الصراط وعزه سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبا مجد حبوة أم كيف لي بموت الحسن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين ثم جعلت تبكي قالت أنا ممكن أعمل عمل إلى يا دوب، لكن أنا داري أجي قدام يوم القيامة إذا إن المشتاقين والمحبين وصلوا الى الله قبل الناس التامين وأنا بقيت في الطيش ده ما بخلي الزول يبكي نحن نريد معاني عبودية راقية معاني عبادات قلبيه راقيه ابو سليمان الداراني رحمه الله تعالى من علماء السلف كان يدرس وكان يحضر درسه عشرات الالاف يعني قد رقعتكم 100 مره قد رعدتكم ده فمره قاعد يدرس قام النفس ومجاهدته وعللها ومسالكها وآفاتها صعبه نفسه قالت له يا سلام دي كلهم حيث يرصيد لك يوم القيامة فقام ناقش نفسه قال كيف بك إذا نجى هؤلاء جميعا بكلامك وحلكت أنت ممكن يسمعوا كلامك يطبقوا خشوا الجنه وانت يتمشي النار لأنك كنت مرائي أو ما صادق قال ثم استدرقت وقال لله قالت الله ما سامعين بينه وبين نفسه الكلام ده قال فقلت لنفس فصحت بلسان وجدي إلهي لو أنك ادخلتني النار يوم القيامة وعذبتني فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي حتى لا يقول عذب من دل عليه قال لو جيت دخلني وما النار ما تكلم الناس اللي كانوا يحضروا دروسي يقولوا بالله يا شيخ نزات تلكاتب وردين الله دخلوا النار دخلني النار ما وكان يقول لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك قال لي الله كان دخلت للناب دوا الناب أنا بكلم الناس أجلنا بقول الله أنا بحبه إنها معاني من معاني العبادات القلبية الراقية نحن نود أن نتعلم الإيمان وأن نتعلم التوحيد والمعرفة وذلك يثمن الثقة في الله عز وجل المؤمن عنده ثقة في ربه كبيرة لا يرتفد إلى البشر ولا يتعلق بهم ولا ينظر إلى ما في والدنيا عنده لا تساوي شيء هذه هي معاني التزكية الحقيقية عبر بوابة الآن نحن نتحدث عن التزكية عبر بوابة العبادات القلبية درسنا كان عن شنو من الأول كان أقول له كله كلام الفضيل من عياب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمة التي بدأت بها الغرض منها العبادات القلبية تقوية مع نسلة بالله حاتم الأصل عنده بنات كتارب واحدة صغيرة في بناته خبت الباب واحد فتحت الباب وجدت الطارق أمير الكوفة كان في رحلة الصيد وانقطع ورجع قامت جابت, جابت لنا الموبيلة شنو هو وحاشته تقولون المهم من جوه. الأمير كيف لنا؟ قام خدت لها قدام الباب قدام العتبة سربت على جراهم ودناني الناس المع الأمير لازم يدوا كلهم عشان الأمير أدى لازم يدوا كلهم قام طلعوا أدوا البيت لما لها تقولوا شو كترت قامت بكت الست جد كلين أكبر منه هي أظهروا واحدة قالوا ما يبكيك قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته واعطتنا حتى استغنينا اللهم فرض عنا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا المؤمن قوي جدا في إيمان وتوكل على الله فاين معاني التوكل ومعاني الثقه وتفويض الامر الى الله وقوه الاعتماد عليه يا اخي ال ال الاعتماد على الله وعدم الالتفات الى البشر هذا كلام راق جدا في مقامات التزكيه والعبادات القلبية روى ابن الجوزي في صفه الصفوه أن حماده ابن سلمة شيخ البخاري حماد شيخ البخاري سبحان الله في علم أن بيكون يعني نظري لكن معاني الإيمان القلبية معاني عملية يعني ممكن انت الدرس التوحيد التبكر على الله والاعتماد على الله وكذا لكن هل تستطيع تعيش هذه المعاني هل تستطيع تعيش في في أرض الواقع إذا فقدت شيء هل بتأثني وتأثري ولا تقولي الله ما أرد ولو جاك شيء بيقوله دامي ليه الله حسن زلهم ما ماشي في الشارع اللي قال له حس هنا لو انت مركتي برا، ومشيت شوية لجيتي خمسين ألف وأقعد الزول بيقول حظي بالله جربت ما أجي بجاي لو ما كنت تجد بجاي بالله كنت دان أمشي بهناك حسن أشيك بسيطة göشنو اقول الله شنو الله أنا أنا داني تقول صعبت دا والله بالله جربت أمشي بهناك يعني حسن لو ما كنت تجد بجاي ما كنت تجد تجد يعني أفصل شيء نسبة الأمور إلى الله وإرجاعها الله داني الله بيده كل شيء الله عنده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لكننا نثق في البشر لأننا لا نؤمن إلا بالمحسوس الزور حسن وقال له أي حاجة عندك أسأل الله يقول لكن يا خنا أسأل الله يعني هسا واحد عنده ولده عنده هناك في الدم سرطان وقال له أسأل الله بينه بين يقول لكن حسن لو سألت الله يعني ولده مش أردن كيف يا أسأل الله حتى الولد يمشي أردن كيف وأنا أود أن أدلل أن التوكل والاعتماد على ضعيف هذا مسكين والله ما في زول الدكتشيرة وما في الكوميسيون طبيب يكتب لك تقرير وما في ناس يساعدوك إلا الله شنو إلا الله يريد لك ذلك أسأل الله يسرك لأن الناس بيؤمنوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس فحمد بن شيخ كبير عالم لكن تعلم نوع من انواع التعلق والعلوم والله أنا, والله أنا بعد الناس في السودان عندهم زيارات مخصوصه في زول في منطق من المناطق خارج الخرطوم الزول ده انا ما لقاني زيوف في التوكل احتمال الله الزول ده شغال بتاع قاحونة بيجيب للناس الدقيق هم تدققوا حالته صعبه جدا ساكن في رفوبة بشوالات أنا الزولد ما لقيت في انبساطه والتوكل على الله مثله زولد بس بسطه وقولت الله دانا وكل شيء بيد الله و لما تقول لي خم بتاع ال المحلي صدق ليك أنا بعرف ثلاث مسؤولين ولا أقول خلاص مش شو خلدو حاجة مش هتقول في إن شاء الله الله أنت تقول بس الله يريد أقول لي خم يعمل لك ليك المسألة المعينة عند ولد عنده هناك في النظر أمشي ليه ناس الجهة المعينة يعمل لك كشف وأنا بكتب له أن يكتبوا لنها يقول لك بس أنت أقول الله يسخره ياخذ الزول ده والله الزول ده أنا متأكد لما يدعو لي أنا مشعور أنه دعاوه ده نمشي الزول ده لما أنا أمشي ضيف عنده محل أجنفه ما فيه والله إلا يأجر كبابي وتعشي من الضيفان يشحده عشان الجنيفة شاي ويرجع لكن ثقه في الله ما عادية فانا بتعلم منه والله لما نجنب معه بشعر بدرجه عاليه جدا يا اخوانا ما تكلمت عن ربنا انت بتحتاز فايث ان بعض التزكيه لا تدرك في العلوم من علوم التزكيه لا تدرك بين سطور الكتب تحتاج الى قوه اعتماد وتعلق قلبي بالله فده ذكرني حماد حماد ده عالم كبير رحل في حلة اليوم الرحل فيه بالله صبت وطرب جيرانه ما بيعرفوا منه طبعا ما سمعه. لسه ما تعرف على الجيران ليه مرة بتقول يا ربنا ارفق بنا يا ربنا أرفق بنا قال حماد فسكن المطر في الحال مرة قالت شيء الله وقف المطر دي الله وقف المطر طوال جام حماد كان يختشون والدنيا الدنيا بريد برد شديد حماد قام شعر قروش ومشى للمرج الصباح خبت الباب. المرج تلو منه قال حمد. قال القصة وردت من الجوزي في الصفة الصفوة حمد منه. قال ما قال أنا شيخ البخاري ولا شيخ الدنيا. قال عالم كبير. قال لا لا أنا جاركم الجديد طيب خير. قال والله أنا سمعتك إنتوا بارح زي المطر ضايقتكم وأنا جاي أشوف الحافظ شنو بدافع الجيرة يعني والإسلام. قالت له أنا امرأة أرملة. أنا مرأة متوفي وعندي بنات أيتام ودي كمان مصيبة فوق مصيبة يعني لو أولاد ممكن يمرقوا برا يقولوا برد يشيلوا الأسنو جركانات الموية دي ويخط فيها تلك برد برد برد لكن البنات يحوى برد برد برد فالمهم طبعا ابتلاه قاعدة مع البنات طيب كلامك جميل ومفيد نعتذر عن قطعه وقد بدا زمن الاستراحه ومضت عشر دقائق انا متاسف جدا جدا جدا اه اي زمن ضيف على الاستراحه صح صح لا ما لانه في شنو في وجبه وفي وفي الصلاه اهم لا بد طيب طيب نختم الكلام بتاع حماده بس فحماد لما قال له كده قالت أنا امرأة أرملة ما بسمح لي راجل يخش البيت أنا عندي بنات ما بسمح لك قال هل أذاكم المطر قال لها المطر دي سببت لكم اذى الأم قالت نعم ليست لنا إلا غرفة واحدة أنا وبناتي والبرد شديد ولكن لا سقف فيها ولا باب فلما نزل علينا المطر تأذينا قال لا حماد افتح الباب ولا أريد أن أدخل أريد أن أناولك شيء دار أديك شنو قروش المرة الخطأ دار الشيء فتحت الباب وقام حماد ناوله لما مسكت القروش قال حماد إذا بي أسمعوا إحدى بناتها اليتيمات تخرج من ذات الغرفة سمعت الحوار وعرفت حماد كده عارفة قالت لسنه يا حماد لا تعترض بيننا وبين ربنا مولانا قالت ما تدخل بيننا وبين الله نحن نقول يا الله انت جابك شنه ثم التفتت إلى أمها وقالت لقد علمت يا أماه أنه لما رفعنا أصواتنا حتى سمعنا جيراننا قد شكونا بذلك ربنا وعلمت أن الله سوف يرسل إلينا الدنيا لنأخذها ويطردنا من بابه وعبوديته فلا تأخذيها وجثت البنت على ركبتيها ورفعت يديها وحمد يتعلم علم ما وجده في كتب أما وربي لو أنك ترطني لا افارقن بابك أبدا أين أذهب؟ لا ملجأ لي ولا ملجأ لي إلا إليه هنا قالت الأم لحماد رد إليك دنانيرك يا حماد إن رفعنا حاجتنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين التفات القلب إلى الله وقوة التعلق به هو من أعظم معاني التسكية التي نريدها إلى أن ألتقي بكم في درس قادم من دروس التسكية أسأل الله التوفيق والسداد اود ان انبه الى شيء هنالك اشتراك لمده ثلاثة اشهر بخمسه وعشرين ألف جنيه سوداني تبع تسجيلات الفرقان الاسلاميه عندهم اشرطه للمشايخ والدعاه والعلماء الاشتراك لمده ثلاثة اشهر بخمسه وعشرين تحصل فيها المشتركه على ثلاثة اشرطه شهريا تصلها في مكتبها او في منزلها يعني الأشرطة بتجي جديد المحاضرات اللي بتتعامل كده كل شار بجولة ثلاث أشرطة متنوعة في مواضيع مختلفة ويوصل لحد بيتها يعني الثلاثة أشكر بيت تسعة شنو أشرطة دي بيت خمسة ألف ليه؟ لأن فيها إنه ما فيش تسأل تقولها الليلة الأشرطة اللي عندكم شنو وكده أشرطة كلها جديدة الاستمارات المتوفرة لدى الأخوات في المعرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته